لا, لا الاله الا ألم نجعل ما سنا من المعصيات ما آمنا ما آمنا سجدا لنخرج به حبا Allah no.